ni mang còn ai đã là ai dài mộtâm mà وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ làm cảm ănặ Nam mình có về đi mình con ni mắt càng ma gồmmphiong then king a ah! لَنَنزَنَ عَلَيْكَ كِتَابَكَ فِي طُرْقٍ فَلَمَسُوقُ فِي أَيْدِي غُمَلٍ قُلِ الَّذِي Waق lu laula u zila la yigiima laku laguز الن م kaj